ولا أنتم عابدون ما أعبد؟ ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم؟ ولا ولم تسبتم ولا أنتم عابدون ما أعظد لكم دينكم ولي دين لكم دينكم